عليكم رقيبا، وآتوا الياتما موالهم، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أمواله.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 وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا حكمك فانا نستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف فَإِذَا دفعتم اليهم اموالهم فَأَشْهِدُوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان وَالْأَقْرَبُونَ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 حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن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 وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت, حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار لَمْ يَتَيْتُمُوهُ إلا أَنْ يأتين بفاحشة مبينة وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف فإن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ صيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض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 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي أرضعنكم وامهاتكم ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه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 إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بإيمانكم بعضهم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتُهن أجورهن, أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا أحصن فَإِنَّ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ لكم مِنْكُمْ غفور تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كب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 شهيد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن وانجروهن في واهجروهن في المضاجع واضربوهن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 we hebben het over de لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُرِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ وَمَا دَاعِي عَلَيْهِمْ لَوَامِزُ كان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن وجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جربا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وإن لفضيله الدكتور فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله, يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وريا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين سِنَتَهُمْ لَيَنبِئَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أنهم قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُوا وَأَطَعْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنَّ عِنَدَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا قل ما معكم من قبل أن نقم سوّجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم ترين الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون, ويقولون للذين كفروا يجدرؤن له أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم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 العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم في ولكنك الناس أن ان بالعدل إن الله نعم ما ان به إن ان كان سميعا بصيرا يا أيها ان آمنوا نفسك الله تجعلنا الرسول ان الأمر منكم فإن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 أَلَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَيْكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُبُهِ van harte bedoel ik dat ik hier niet mag uitleggen. Maar ik wil ook niet de فَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا مَا تَوَابَ الرَّحِيمَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من قيما ومن يطيع الله والرسول فهؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.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 Samen met dezelfde mensen. En als je het hebt over dezelfde mensen, dan heb je فاعم فافوز فوزا عظيما فمن يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 kunnen En dat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 والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من Soms En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 غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاء أ ولو كان من من الأمر أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف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 الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم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 قاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا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 وما كان لمؤمن أيقَتَ يقتل مؤمنا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله إلَّا أَهْلِهِ لَا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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تَوْبَةً من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها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 فَيَحْفَظُكُمْ وَفُضُوا حِذْرَكُمْ مِنْ اللهِ عَدًّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكْرُ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المؤمنين كِتَابًا موقوتا وَلَا تهنوا فِي ابتغاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُنْ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 ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب يثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسبه ik heb een oud هم الطائفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من ابر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي اجرا عظيما ومن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 ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا naciben مفروضا wla auzillan hum, wla auman yann الشيطان ولياً من دون الله، فقد خسر خسراناً بيناً يعدهم ويؤمنهم، وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أولى.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 لَسَوْفَ به ولا وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولا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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُتلى عليكم في الكتاب وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتمن النساء في يتمن النساء وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير والصلح خير واحضرت الآف وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل المي فتدروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يضمي الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض we en dan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 كان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن تعذلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر, واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين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 Ik weet het, Roner, niet hoe, reizet het, fa in, maar reizet het, la hi, gemir. En op de nezelarikum, filkit de أَنَّكُمْ يَذَمُّ مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ تَرْبَصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَدْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا قَالُوا أَلَمْ نكن مَعَكُمْ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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرارون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا أترين أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألن الله جهره، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء, وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما وَزِلَ إلَيْكَ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَزِلَ إلَيْكَ وَمَا وَزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤَتِينَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ والمؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ أولئك سنؤتيهم أَجْرًا عظيما إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات وَالْأَرْضِ وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القى الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه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 124-فعن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 125 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم ويزيدهم فيوفيهم من فضله وأما من الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم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 ان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يُبَيِّنُ الله لَكُم أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلّ شَيءٍ عَلِيم